يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَجِّتُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا فَهَأَ أَنْتُم هَٰؤُلَاءِ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 وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَظْلِمُ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن لُلَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً